سمع الله لمن حمد رفنا ولا أند اللهم اهدنا في من هذيت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر وما قضيت فإنك تفضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وزائر بلاد المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر اخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم قو اراؤهم وسدد سهامهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم وكلهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم برز حم المحمودين من المسلمين ونفس كرب المكروبين دين عن المدينين واشف مرضانا ومرط المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء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 وتسقيه مما خلقت انعامه واناسي كثيرا يا ذا الجلال والاكرام اللهم احسن عاقبتنا في كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا رب العالمين اللهم اجعل خير اعمالنا اخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا نطاك فيه يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحتنا وثبت على الطراط اقدامنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا غفوب يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما تريد نسالك اللهم بنور وجهك الذي بلا اركان عرشك ونسالك يا ذا الجلال والاكرام بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ونسالك برحمتك التي وسعت كل شيء لا اله الا انت نسألك اللهم أن ترفع الضر عن المسلمين اللهم اربع الضر والحوان عن المسلمين اللهم اكتب لهم التوفيق والتمكين وافهم شر الحاقدين الكاذبين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا باسط اليدين بالرحمة اللهم يا باسط اليدين بالرحمة نسألك اللهم أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم يا حاب يد إبراهيم عن زبح ابنه ويا مقيد الركب ليوسف ليكون ملكا ويا راد فضر يعقوب ويا راحم عبرة داود ويا كاشف ضر ايوب نسالك اللهم ان تغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم انا ربعنا لك اكف الضراعه فلا تردها علينا طرا يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم يا من يجيب دعوة المضر إذا دعاه ويكشف السوء يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه نسألك اللهم أن تجيرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنه دار القرار مع المتقين الأبرار برحمتك يا كريم يا غفار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 أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم